أهل التفاسير أن هذه الآيات نزلت في عقبة ابن أبي معيد وكل من هم على شاكلته وذلك أن عقبة ابن أبي معيد كانت نفسه تحدثه بالإسلام وكان له صاحب يصده عن ذلك فسافر هذا الصاحب إلى الشام فاغتنم عقبة فرصة غيابه فأعلن إسلامه فلما رجع الصاحب ذهب إلى عقبة في الدار فلم يجده. وأخبرته أم عقبة المشركة في الخبر إن عقبة قد صبئ وترك دين الآباء والأجداد فغرب الصاحب على صاحبه وبحث عنه فوجده فقال له إن أمك تقول إنك صبئت مع محمد ومن معه فأخذت العزة بالإثم وأنكر ذلك وقال مجاملا صاحبه ليس بصحيح فقال الصاحب لا أقبل منك ولا أصدقك حتى تذهب الى محمد وتفسق في وجهه فذعل الكلب وارتد عن دينه ويوم بدر قتله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الاخيار مرتدا عن ديننا ولما رمي في القليب هو معه من قتل من الكفار من كبرائهم وزعماءهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القليب وناداهم باسماءهم يا فلان يا فلان يا فلان فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف يسمعونك وهم أمراك فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لكلامي منهم فإن الله رد أراحهم ليسمعوا هذا الكلام فيكونوا حسرة وندامة عليهم فناداهم يا أبا جهد يا عقبة يا عتبة يا فلان ويا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فيا حسرة هؤلاء وحسرة كل من سار على طريق الضلالة والغواية ويا حسرة كل من اختار صحبة الأشفار على صحبة الأخيار وربي الذي لا إله إلا سيبكون بدل الدموع دما وسيعضون على الأنامل ندما وستنقلب محبتهم إلى عذابة وبغضاء قال الله عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين نعم الأشرار يوم القيامة أعداء جزاء كفرهم ومعاصيهم والمتقون يوم القيامة أخلاء جزاء إيمانهم وصبرهم لقد دعاهم أصحاب المعاصي دعوا الأخيار إلى المعاصي والمنكرات ولكنهم لم يطيعوهم وتجنبوهم مخافة ربهم وربطوا أنفسهم مع الأخيار فاسمع بعضا من جزائهم وخبرهم في جنات ربهم قال الله بعد أن أخبر بجزاء المشتكين ثم أخبر بجزاء الصادقين فقال تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم 119. فواكه وهم فِي في جنات النعيم على سرر متقابلين 110. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين 111. لا فيها غول ولا هم عنها وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون هذا هو النعيم جزاء صبرهم مع بعضهم البعض وتعاونهم على البر والتقوى ثم اسمع حديثهم وسؤالهم وهم في جناتهم اسمع حديثهم وسؤالهم عن أولئك الذين كانوا 117. يدعونهم للمعاصي والفجور 118. بعضهم على بعض يتساءلون 119. قال قائل منهم إني كان لي قريب